وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله أهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك أولئك الذين آتينهم الكتاب والحكم والنبوة، فأي يكفر بها هؤلاء؟ فَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُمُ الْقَدَادِ كُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا دِكْرًا لِلْعَالَمِينَ